مؤخرا نشرت صحيفة المصري اليوم ان الداعيه الاسلامي الكبير الاستاذ عم خالد ممنوع من دخول مصر او هيزورها على فترات متقطعة وقالت ايضا ان هو ممنوع من تسجيل برامجه في التلفزيونات المصرية وثالثا ان هو ممنوع من بث برامجه على الفضائيات المصرية ثلاثه ممنوع الدخول الخروج تسجيل البرامج اذاعه البرامج الدايه الاسلامي الكبير الاستاذ عمرو خالد يشرفنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن لوضع النقاط على الحروف مساء الخير يا استاذ عمرو انا استاذ احمد من فريقك ازاي حضرتك عامل ايه يا فندم بخير الحمد لله ازي حضرتك استاذ النسال يعني للمشاهدين كلهم بخير يا رب ربنا يخلي حضرتك واحنا قلنا على لسان المصري اليوم في ثلاثه منع او ما استير منع الدخول الخروج وتسجيل برامج حضرتك وإزاءة برامج حضرتك ما هو تعليق حضرتك على المنع ذو الأبعاد الثلاثة؟ لا لا هو الأولانية الحقيقة لا الأولانية مفيش, مفيش منع من دخول الخروج على الإطلاق تمام يعني ولن يحدث الحقيقة أن حد قال لي في بلدك ما تسمعتهاش من أي إنسان أو لأي إنسان تقالت يمكن ما سمعتش إن حد تقاله في عهد رئيس مبارك أخرج من بلدك وأنا لم يبقى لي أخرج من بلدك ممكن يعني في فرق بين أنا خرجت وأخرجت تمام يعني في في فرق إن أنا لقيت إن الأنسب لنشاطي والرسالتي إن أنا ما كونش موجود وإن أنا أخرجت لا أنا ما أخرجتش نص صحيح وأنا لسه كنت راعت لمصر اليوم بمنتهى الوضوح إن أنا أتمتع ويمكن نزلوها منشط إن أنا أتمتع بكامل حريتي أنا بع رهارك زي ما أنا كتبتها في ال في ال اللي بعته للأستاذ مجدي أنا أتمتع بكامل حرياتي مش بحريتي حرياتي في الدخول والخروج والإقامة في بيتي وبلدي وضم كل الناس اللي بيسمعوا حضرتك الآن إن أنا بقولها بمنتهى الوضوح أتمتع بكامل حريتي ولم يحدث و ولم يرد ان حد قال لي في بلدك او خروج من بلدك او ما تدخلش بلدك المنع الثاني بقى وان لم يكن وان وان, وإن كان مسموح لي كما هو معروف بإلقاء محاضرات او دروس في في المساجد او في اي جهة تحاول تتضفني وده الأسباب غير معلومة لي غير مسموح بإلقاء محاضرات في المساجد او جامعات او مؤتمرات او ما الى ذلك خليني يكون واضح معك أكتر أستاذ أحمد أنا أنا يعني أنا مش لدث أبدأ المحاضرات بتاعتي أو نشاطي أنا ساعة 12 سنة يعني من ساعة مطلعة ساعة 12 سنة وما فيش أي تغيير أو جديد يعني إيه ما فيش أي تغيير أو جديد خليني مرضى يكون أكثر وضوحا يعني أنا لو سألتخذتك أنت تعرف هل أنا مسموح لي أو ممنوع خلال 12 سنة أنا ممكن أرد على حضارك وأقول لك أنا لا ممنوع ولا مسموح يعني يعني رأي ضرصة لحضارك أنه لا يوجد جديد هذه الأيام يعني أنا فوجئت بهذه الأخبار ولا أعرف مصدرها وأنا غير سعيد بها على الإطلاق لأنه ما فيش جديد ما هو أنا من 12 سنة طول عمري لا أنا ممنوع ولا مسموح يعني, يعني يا أستاذ أحمد هناك ناس مسموحين ولا لو كنت أرغب أن أنا أكون مسموح فأنا عارف العنوان مش تاهي على العنوان لكن أنا الناس عارستني كده وأنا راضي بـ بـ بـ بـ بهذا الأمر وبقوم برسلتي بهذا الأمر فأنا لنا مسموع ولا أنا ممنوع وفي نفس الوقت أنا مش عايز حد يزقني لتحويلي لمعارض أنا أصلا مش قايد وانا أنا مرارض أنا في الآخر بسيط ويعني بحمل رسالة لتحديد الشباب اللي بيحبوا بلدهم وبيحبوا دينهم قدم حاجة بلدك عبر بيه عن حبك لبلدك وقدم حاجة دينك تخدم بيها أهلك وناسك وبلدك من خلال الخير جيب بساطة شديدة والرسالة دي تعجب بعض الناس ولا تعجب بعض الناس وأنا محترم الجميع وأنا يا أستاذ أحمد شخصية غير صدنية يعني لما بحس أن أنا غير مرغوب فيها باختار طريقة أرض الله واسعة وسمائه وفضاؤه واسع يعني بالطريقة اللي انا بعتمدها دايما واختارها لو انا مضايق حد أرض الله واسع وفضاؤه واسع فانا الحقيقة مش حابب ان, إن تصار الموضوع ديا ويكبر هذه الف ال ال الفتنة وانا في الاخر بتمتع بدخول بلدي لكن وضعك ايه بقى في كل الحاجات اللي حواليك لا مسموح وانا ممنوع <تصفيق> لا تعرفي <تصفيق> تعذير وضع صيد عمر خالد عايزين ننتقل الى موضوع اخر وطبعا في الختام هنطلب هنطلب تطمن مشاهديك اكتر من كده لكن السؤال الثاني عن خطبة الرئيس الامريكي باراك اوباما عن علاقة الاسلام بالغرب او رؤية الرئيس الامريكي للاسلام في العالم هل حضرتك تابعت او لك ما تقوله عندنا في هذا الموضوع عندي عندي بعض ما طمننا الناس وابنالهم منطقة الوضوح عندي ثلاث نقط يا سيد احمد فضل. النقطة الأولية، مازلنا كمسلمين ننتظر انسحاب القوات الأمريكية من اللعبة. تمام. عشان عشان نكون عمليين. النقطة الثانية، مازلنا كمسلمين ننتظر انتهاء التحيز الأمريكي ضد مصالحنا في فلسطين. النقطة الثالثة، بنرحب رحب جدا. بتبني الرئيس أوباما لفكرة التعايش وقبول الأخر لأن هي وحدها في وجهة نظري الكفيلة باستمرار الالتقاء الحضاري بين المشر طيب هم تبقى نقطر احنا مرحبين وسعداء بفكرة عيش وقبول الأخر اللي ظهرت نبرتها بقوة في خطاب الرئيس أوباما خفصاً وهو يتكلم عن الأوبرلاد بين الشرط لكن احنا ما زلنا كمسلمين ننتظر انسحاب من القوات الاموريكية من العراق وما زلنا ننتظر انتهاء التحيز الاموريكي ضد ما خالح من فلسطين ده يعني, يعني في عجالة شديدة اه طيب. انا شايف يا سيد احمد تمام حضرتك سؤال ختامي اه طمئنة اخيرة او جدول اعمال حضرتك او خط تسير حضرتك حدرتك فين ورايح فين والفترة اللي جاية انا انا اتفضل اشكرك يعني ان انت احترال الفوكسة دي انا حضرتك عندي ثلاث مشروعات كبار الفترة الجاية برنامج قصص القرآن الجزء الثاني علشان يكون في رمضان إن شاء الله وهيكون بيتكلم عن قصة سيدنا موسى البرنامج يعني أول مرة أنا أعرض قصة نبي كامل طول رمضان بعد رسول صلى الله عليه وسلم لما عملت قبل كده خطة حبيب لمدة شهر كامل دي تاني مرة وحيكون القصة من الأول الشهر إلى آخر الشهر مع سيدنا موسى والجميل فيها من زينا البعض صورها أنها موسى يتحدث فرعون لا ده هي تاريخ بني إسرائيل اللي احنا من أيام المدينة المنورة إلى الآن قضية نعيشها كل يوم النبي موسى والمناجاة والأرض من رب والخشوع النبي موسى قبل موسى ب مئة سنة ما بين يوسف وموسى إلا حصل فهي قصة طويلة ومش عارف يعني يعرف ولا لا ان هي اطول قصة جاد في القرآن واكتر قصة جاد في القرآن برنامج البرنامج حيعرضين المفروض ان الان فيجي منقشة مع اربع قنوات فضائية قناة ابو ظبي الفضائية قناة المحبر المصرية قناة الرسالة اه اه قناة فوق شباب وزي ما انا بقول لك ارض الله واسعة وفضاءه واسع دي النقطة الموضوع الأولى اللي أنا بجهزه ده حيكون في رمضان وإن شاء الله حيصور خارجي يعني حنكون في الأماكن اللي كان فيها سيدنا موسى في مصر حنصور خارجي وفي الأردن إن شاء الله العمل الثاني اللي بنعمله هو مجردون وهو برنامج غير مسبوق في تلفزيون الواقع في العالم العربي يا أستاذ أحمد يعني ما حصلش أنك عمل تلفزيون واقع في العالم العربي مش مقلد ثقافة أخرى مش نسخة من ثقافة أخرى ده بشراهنا من تلفزيون واقع وله وسالة ولقوا في عليك ان انتاجه ضخم جدا عشر اضعاف اي برنامج انا عمدت فضل كده فكرة البرنامج نعم. ايه يعني شكله ازاي برنامج مجددون فكرة البرنامج ان احنا بنوجه شباب وبنات كل اسبوع من خلال مسابقة بينهم مين يعمل خير في الحتة الفلانية وتبدأ الكاميرات مع الفرقتين على الواقع لمدة ثلاث ايام مين بيعمل ايه وبينفذ الزي بشكل جذاب جدا وشيق جدا و... وبتدور المسابقة بشكل معين مش عايزة في تفسيرها ولا حاجاتها لكن تمام هي هتكون بين خمس دول يعني حنلف بالتصوير بين خمس دول ومبشح يتعرض على عدة قنوات فضائية بعد رمضان ان شاء الله مباشرة إن شاء الله. التالت المشروع الثالث هو مشروع انسان اه اتفضل بقول لها المشروع الثالث هو مشروع إيه انسان وانا ضوجي فيه يتوقف عنده عرب فكرة زي ما عملت في حملة حماية مع حضرتك لو تذكر وحضرتك ونت من الداعين لهذه الفكرة فمشروع انسان بيقول تعالوا ننزل لقرية فقيرة خمس شباب يروحوا لأسرة موادنة فقيرة يساعدوهم ويدعموهم نفسيا ومعنويا واقتصاديا وعفوا راسيدل <تصفيق> نعتذر طبعا سيد عمري خالد موجود في لندن ولأسباب فنية احنا بقول عفوا الحقيقة طبعا ما كانش يصح تسمعه الكلمة دية انما كده الدعاء الاسلامي الكبير رساز عمر خالد كلمنا على ما اثارته صحيفة المصري اليوم حول منعه من دخول مصر وحوله. منعه من تصوير برامجه كان واضحا أنه ليس منوعا لا من الدخول أو الخروج وليس منوعا من التسجيل ولا العرض وألنا تعليق في ثلاث نقاط على خطاب الرئيس أوباما الذي يصور علاقة الإسلام الذي تحدث عن الإسلام والغرب. وقال لنا اخيرا ان مشاريعه التلاتة اللي هو منشغل به فترة قادمة برنامج مجددون تلفزيون الواقع والجزء الثاني من قصة القرآن قصة النبي موسى عليه الصلاة والسلام وقال اخيرا برنامج اسلام او مشروع انسان اللي هو بيستهدف رعاية الفقراء من خلال تبرع خمس شباب مصريين لكل اسرة فقيرة الدعية الاسلامية للسود عمر خالد من لندن كان السناك اسمها بيقول لك شكرا جزيلا لكن بنعتذر على هذا العطل الفني شكرا جزيلا استاذر خالد وشكرا لمتابعينا و